But now, ولا قدر وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ قِيمَة أركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء m <laughs> a man